وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ ۖ وَإِذَا تُتْلَىٰ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتَسَاءَلُونَ عَلَى مِنْ آيَاتِنَا يَتَسَاءَلُونَ الَّذِينَ يَتَسَاءَلُونَ عَلَى آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم قُلْ أَفَتُحَسِبُونَ أَنَّ بِشَرِّ اللَّهِ وَدَاءً ۖ إِنَّمَا هُوَ بِذِكْرٍ ۗ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُنذَرَ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ